وما مسنا من لغود فاصبل على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغرود ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم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 بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقصمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع